ماذا تعرف عن التبت التبت أعلى أقاليم العالم ارتفاعا عن سطح البحر إذ ترتفع بمعدل يصل إلى خمسة آلاف متر ويحيطها جنوبا ميانمار والهند وبوتاني ونيبال وغربا الهند أيضا وشمالا وشرقا الصين عاصمتها لاسا وديانتها البوذية وسكانها ثلاثة ملايين نسمة التبتيون شعب أسوي من العرق الأصفر وهو أقرب من حيث العرق واللغة إلى الشعب البرمي ووضع التبت سياسيا محل خلاف حيث تفرض الصين سيطرتها عليها ولكن أهالي التبت وعلى رأسهم زعيمهم الدلالامة والذي يعيش في الهند ويرأس الحكومة التبتية في المنفى منذ أكثر من 46 سنة هم يطمحون إلى الانفصال أما الدين فهو موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لسكان التبت فخلال القرنين السابع والثامن قبل الميلاد تبنى أبناء التبت الديانة البوذية وهي معتقد قائم على السعي للمعرفة والنور عبر سلسلة من الخطوات تشتمل على التزامات أخلاقية شديدة وأشادوا الأديرة في جميع أنحاء البلاد ويظل الهدف الأسمى لثقافة أهل التبت هو تهذيب القلب نحو الخير وتنقية العقل الهادئ وغالبية الفن التشكيلي والشعر والنثر والموسيقى والرقص في التبة فهي نتاج توجهات دينية أو أنها نابعة من رؤى بوزية مرتبطة بقضايا وموضوعات بوذية صرفة